بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أنا أمس بعد ما كملت المطالب الإطافية اللي كانت عندي بنيت على تكرار القسم الذي قبل ان كنت دارسين فقلت هسه هذا تكرار يصير ولهذا صممت على أن أسرق في المقدار الذي هو تكرار لكن اشو انه بعد البحث بعض الاخوه اعتراض وقال أنه يثقل فهم المطالب أنا ماذا ليس يشتر على كل حال الآن أعود أرجع إلى الوجه الثالث وهو وجه السيد الخوي رحمه الله نعود إلى هذا الوجه ونتشتت في البحث بشأن هذا الذاك التكرار أت... أت... أت... أكرر بعد إن كان ما توضح أكرر شو الوجه الثالث لإثبات لإثبات العكس maar dat je het niet ziet, je Lijm daa je Kana daliluna is de sier de afgelaaide. De sier de afgelaaide. Machtsoen. Bema je zit de schijfje. Machtsoen. Daar. Lem jub demel malik alal betlil maġġani, amma fima la jub mannabu fal malik tractqat demel betlil maġġani, swa ankana hebetan, ankana maġġanen, ankana ariatan, ankana amanatan, ankana ayn maġġanen, Zach, al een mama lekker, dat kan je al een mama lekker, dat je al je هذا كلام السيد الخوي رحمة الله عليه. نحن نقول أن هذا الوجه لا يشمل ما إذا كان عدم الضمان في الصحيح خالقا لهذه المجانية. قد يكون نفس عدم الضمان الموجود في جانب الصحيح هو الذي خلق المجانية. إن كان هو الذي خلق المجانية حينما يفسد المجانية راحت يصير يضمن بفاصل لم يضمن بالصحيحة لكن يضمن بفاصل لأن المجانية أصلاً كانت مخلوقة لصحة العقد ومن قبل الشريعة كانت مخلوقة في ذلك هناك على أساس تقول أنه لا ضمانة في الفاصل ونمثل لذلك بمثالين مثال ذكرناه أمس وهو الجعل في باب المصابط، فالذي جعل جعلا للسابق السابق يأخذ من هذا الجعل وما يضمن في المسابقة الصحيحة في المسابقة الصحيحة ما يضمن لئذن نقول نقول أنه لا افترض فرضين كالتا أفترض أن هذا الجاعل تندى بعد ما شاف أن فلان سبق تندى وقال أنا ما ر... ما أرضى بال ما أرضى أن إلى هذا السارق تارتان هكذا نفترض يدفع مسكين يدفع يدفع رغم عدم الرضا يدفع بتخيل أنه مجبور شرعا أن يدفع ما يدري أن المسارقة باطلة. يدفق ويعطيه يعطيه بعدين تبين المسابقة باطله فسوين يقول ان هذا افرض ان السابق كان يدري هالش... فر... الفرد الواضح السابق يدري كان انها المسابقة باطلة بس اخفى ألا نقول هنا أن الضمان العقلائي موجود مقتضى العقلائي للضمان هذا اللي سماه السير الخوي بالسيرة العقلائية هو موجود في حين أنه لو كانت المسابقة صحيحة لا ضمانة ما يأخذ هذا السابق يأخذ جعل يروح. Laten we het over de deze de de de is een verschillen? De verschillen zijn dat de wetten verschillen. De, verhaal. de, verhaal. de verhaal. الصاحب الجعل كان رضاه مقيدا مقيد حيث تقييدية متعليجية كان رضاه مقيدا بما لو كانت المسابقة الصحيحة منذ البدء كان هذا شكل هم قول آباء السابق كان يجري أنه باطل مع ذلك أخذ ألا نقول أنه يضمن؟ ولماذا لا يضمن؟ يد بعد ال م مال يد الروائية ما يخصنا عنها اليد القائلية مال يد الروائية لماذا لا يضمن؟ هو مختبر الضمان موجود هذا مثال اللي أمس ذكرنا الآن أضيف مثالا آخر. اقول الموجر والمستاجر اجرت داري اجرت بيتي على مستاجره او المعير والمستعير اعرت داري افرض كلانا كنا نعتقد خطا أن بيت الإيجار مضمون. كنا نعتقدش هم أنا هم هو. أو بيت السعار مع مضمونه خو أخذ بيتي استفيد منه لكن ضامن لو ثلاث وأنه يروح بيتي عليه لو ثلاث أنت تمضي أو الإيجار أخذ أعود به. استفيد لكن إذا تلاف تكون ظامد خب هنا إذا انطلع الإيجار صحيح خب الشريعة قالت الشريعة قالت لا يد يد المستجر يد أمان ما عالش ما معل. عالله كذلك يلو المستعية أمان معه أشهر لكم فهذا لا يضمن بصف لحكم الشريعة لكن حينما تبين أنه فاسد لماذا لا يضمن هذا الذي خلق عدم الضمان هو العقد كان صحة العقد خلق عدم الضمان الآن بعد أن تبين أنه باطل لماذا لا يضمن ضاعدة اليد العقلائية ليس الرواية لماذا هذا هو المثال الثاني وبهذه المناسبة خل ندخل في نقوض ما يضمن الآن أترك ما لا يضمن نحن انتهى بحثنا إلى ما لا يضمن لكن نعود فتعود الى ما يضمن ذكر في الكتب يضمن ان يكون هناك في دين في دين هناك الكتب ما يضمن يوجد يكون هناك الكتب يضمن ندرس يكون أحدهما مسألة المصابث، لا بل هذا الجعل اللي بحثنا الان وإنما بل هذا السبق. السبق مضمون في المسابقه الصحيحه السبق مضمون يعني هذا اللي يسبق ياخذ فلوسه يعني هو نفس ذاك الجوع لياخذه اذا طلع باطل حتى لو ما كل رجعه عبد الله وقت يكون هذا السابق هو غامل يجب أن يرجع إذن هذا السابق في الصحيح يغمد بينما في الفاسد يقول الأخوة سبقت سبقت إن يالك سبقت نضمن سباقك نظمن على ياسس فيضمن بالصحيطه ولا يضمن بالفاسده هذا نغر هذا النغر قلنا أنه هذا النغر نتجة من تكبير أصل القاعدة قاعدة ما يضمن بالصحيطه يضمن بالفاسده أصل قاعدة كبرت وفرضت كأنها آية أو رواية فصار نقض في حين أنه ليس هكذا أساساً كان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده بنكتة أنه هو ما أقدم مجاناً عفوا ما يضمن بصحيم يضمن بفاصله بنكسة انه هو ما اقدم مجانا ما اسقط احترام ماله ولهذا يضمن له بهن والان هنا اهنان الضمان انما جاء من قبل الشريعة مو من قبل هو حينما بطلت في المسابقة لا يغمل له هذا النقض الأول مع جوابه قلنا النقض الأطرف من هذا مسألة البغي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 يعني لعله نستطيع بهذا أن نقوم ناقض مثلا هل إضافة جبناه وهي أنه أفرض في العقد المنقطع في العقد الدائم قد يقال أنه لم يكن الاستمتاع مضمونا وإنما الصداق في مقابل في مقابل أصل النقاح مو في مقابل علاقة من مو في مقابل الاستشهاد قد يقال لكن لعله في منقطع نقول هن مستاجرات استشهدنا لذلك بقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن وناقشنا فيها الاستشهاد في الاستشارة بهذه الآية بقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن كنا ازواج النبي النبي ما كان عنده زوجة متمنطعة بها زوجة منقطعة ما كان عنده أحد الأخ ما قاد منه دام عنه قال انه لا موجود في في البيان في تفسير الميزان موجود راجعة تفسير الميزان الموجود في قصة ماريا ماري القبطية ماريا القبطية أما كانت مملوكة للنبي مو مطلقة هذا إشلون يصير في كش لدى بعض الإخوة اللي يحضرون هذا البحث أنا ما أعرف القضية مو نمطع أصلا كل تاريخ النبي كش تاريخ أصلا ما موجود ولا أحد ناقله ولا محتمل أنّ النبي ثمتّع يوماً ما وين؟ خد جيبوا جيبوا أنّ النبي ثمتّع؟ خد جيبوا خد جيبوا أشوفوا شو أنا ذاك الأخ انطى عنوان على الميزان أنا راجعت شويت لا ذاك ديك دقيقة قصة الماري القبطية، ماري الماري القبطية مملوكة وانها متعة وأنه كان النبي يتمتع بها كامرأة متعة. خو. إن أخللنا لك أزواجك لا يأتي تؤجرهم على كل حال نقول أن أصل جعل هذا نقضا ثم الجواب عليه إما بالتخصيص أو بالتخصص. إما بالتخصيص بسبب الدليل الذي دل على أنه لا مهر لبغي هذا تخصيص فيقال نعم مضمون لكنه مخصص جاء قال لا مهر لبغي أو بالتخصص بسبب أنه اصلا المهر ليس في مقابل المباضعة وإنما في موقع وإنما صلاق في داخل العقد أقول كل هذا بحث غريب فلنفترض أنه لا تخص ولا تخص فلنفترض أن المال أن المال في مقابل المباضعة فلنفترض شكل ولكن أصلاً متى كان الاستمتاع بالبغي باحترام أصلاً حتى نقول خب لماذا الاحترام ما الذي أسقطه هذا ما أقدم مجاناً حتى هذا اللي يروح على بغاية وما يروح مجاناً إذن الاحترام ما أسقطه ومن كان احترام حتى نبحث فيه اسقاط وعدم اسقاط وهذا بخلاف باب البيع باب البيع هناك احترام لمال البائع بغض النظر عن اصل دليل صحة البيع مال البائع محترم بغض النظر عن اصل دليل صحة البيع هو مال مؤمن محترم اما استمتاع البقاء يموت بغض النظر عن اصل دليل صحة النكاح لو كان نكاحا صحيحا طبعا كان مختلف لكن بغض النظر عن دليل صحة النكاح لا احترام لمتاعها حتى يجعل هذا نقطه عند. نغوض العكسها خل نحذفها أنت اللي يدخل يطالع الكتب المطولة نغوض العكس يعني ما لا يضمن الصحيح لا يضمن الفاسدة وهناك نغوض كثيرة بحثت عن في المكاسب أظن وعن في التنقيط راجعوها هذه نغوض العكس نترك يبقى يب نقطة واحدة هم ي... أريد أن ألفت النظر إليها وهي أنه قد يتفق أن أصل العقد باطل ولكن الاستيمان صحيح. اصل العقد باطل والذي كان لا يضمن بصحي لكن الاستيمان كان صحي فنصل إلى نتيجة لا يضمن بفاسده لكن لا عن طريق قاعدة ما لا يضمن الصحي لا يضمن بفاسده بل عن طريق أن الاستيمان كان صحي أمثل لذلك بهذا المثال أقول لو اجر بيته من صبي, من صبي مميز عاقل رشيد إلى أنه صبي أو أعار بيته منه واشترطنا في عقد الاجاره أو العارية بلوغ المستاجر أو المستعير فالعاريه باطله مثلا او الاجاره باطله وكانت الشريعه قد اسقطت ضمان العين في الاجاره الصحيفه في الاجاره الصحيفه الشريعه تقول المستاجر مو ضامن يده يد امانه كذلك في العاريه الصحيحه مثلا الشريعه تقول المستعير مو ضامن فلا يضمنوا الصحيح في الفاسد هذا اسقاط الضمان من قبل الشريعة رح اسقاط الضمان كان بصحة العقد صحة العقد ما موجود رح ولكن انا الذي دفعت البيت الى المستاجر الى هذا الصبي صبي صبي رشيد رشيد لكنه مبالغ أنا على كل حال استأمنته على هذا البيت فهل فهل استيمان هو الذي يسقط الضمان مرة أخرى إذا ثلاث راح يقول لي أنت خليت أمان عندي وأنا ما تعمدت في الثلاث بالتالي نصل الى نتيجة انه لا يطمن بفاصله بهذه النكتة في نكتة انه هناك شيء جديد وهو الاستمام وهذا الصبي الرشيد والذي لم يخون والبيت تلف عنده تلف عنده يقول انت خلت امانة عندي والامين لا يطمن فنصل الى نتيجة في مثل هذا المورد نصل الى نتيجة لا يضمن مفاصله لكن عن هذا الطريق وهذه نقطه ينبغي ان نلتفت اليها خب اظن اذا ماكوشي جديد الاخرس سيعرضوها يعرضوها عليا تصل النوبة الى مبحث وجوب رد ما قبضه بالبيع الفاسد إلى المالك فوراً المسألة الثانية اللي طارفها أصير الخوني فساعد الوسائل جيبوها أجب شنونية. الثانية هي مرسل الصدوق الثانية يا أخو ما هي لقيمة بل فعلى أنا, أنا بحثي هذا مرسلة الصدوق ما ألغم. قال الصادق عليه السلام إني لأكره للرجل أن يموت فقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتها فقلت فهل تمت رسول الله قال نعم فقرأ هذه الآية وهذه الآية معناه واضح أثر النبي هذه الآية وفيها تفاصيل مفسرة تفسير مو هذا الذي كان مع بعض أزواج النبي أحد أمرين كان على على موارد تفسيره في رواية تفسير رواية تفسير أحدهما قصته مع ماري القبطية وماريا القبطية أمتكا ملكها والآخر قصته مع قالوله أنه انت شارب الدواء الفلاني عد الزوجة الفلانية وهذا يعطي ريحة موزينة ريحة نتنة الى فمكة هذا خل نحن نعلم ان هذه الاية لا علاقة لها من غرب او بعد بالتمتع وهذه مرسلة يبقى ذاك محمد المعلي بن حسين السند كن اراجع السند الشيخ الى بكلمة محمد عن أبي عبد الله يقول خلة من خلال رسول الله ما يقول هو رسول الله سوا يعني, يعني, يعني مستحبات رسول الله همivat أحكام رسول الله من مستحبات رسول الله هذا هذه خلة شرعها رسول الله رسول الله شرعها يقين شرعها هذا الخلة بس الكلام أنه رسول الله هو, هو تمتع في شيء لم يرد في التاريخ من غريب أو بعيد وسائل, وسائل مجلد واحد وعشرين خم أم أم أرجع السنة إن شاء الله بالبيت.